الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يسرنا في موقع ميرات الأنبياء وضمن فعاليات دورة ميرات الأنبياء الشرعية الأولى أن يكون معنا الشيخ فؤاد بن سعود العمري عضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي على المنكر بمنطقة مكة المكرمة والشيخ فاد من خريجي الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية كلية الحديث وحصل على دراسات عليا في الحسبة من جامعة ابن القرى ومن مشايخه الذين دارس عليهم الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن صالح الأفهمين والشيخ محمد أمان رحمهم الله جميعا وكذلك الشيخ عبد المحسن عباد والشيخ ربيع بن هادي المدخلي والشيخ عبيد الجابري وغيرهم وسيكون شرح الدرس الأول كتاب أصول السنة الحمادي رحمه الله. فليبدأ الشيخ مشكورا معجورا. ويمكنكم الحصول على متن هذا الكتاب من موقعنا على رفع الأنبياء. وجزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره.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 وكل ضلالة في النار وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته باب أبي بدء أشكر الله عز وجل على نعمه العظيمة التي لا تعد ولا تحصى ثم أثني بالشكر لأخينا الفاضل أبي زياد خالد بن محمد باقيس وجميع العاملين معه في هذا الموقع المبارك ميراث الأنبياء وهو موقع مبارك وكيف لا يكون كذلك وهو يحمل هذا الاسم العظيم ميراث الأنبياء فجزاه الله خيرا على جهوده وأسأل الله عز وجل أن يبارك له في أهله وفي ماله ونثيبه خيرا هو وجميع العاملين معه في هذا الموقع المبارك درسنا بإذن الله تبارك وتعالى سوف يكون في هذه الرسالة العظيمة التي كتبها هذا الإمام العظيم عبد الله بن الزبير الحميدي والتي عنوانها أصول السنة وقبل أن ندخل في صلب الرسالة أريد أن أذكر شيئا في العلم وفي فضله فأقول إن من أجل العبادات وأفضل الطاعات والقربات بعد الفرائض طلب العلم النافع وقد مدح ربنا تبارك وتعالى العلم ومدح أهله في غيب ما فقال ربنا جل جلاله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم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 العظيمة وتلام ربنا كله عظيم والتي فيها يقول ربنا تبارك وتعالى قل رب زدني علما فيها أمر من ربنا تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام بالازدياد من العلم فلم يطلب الازدياد من شيء إلا من العلم وجاء في الصحيحين من حديث أمير المؤمنين وكاتب وحي رب العالمين معاوية ابن أبي سفيان. رضي الله عنه عن أبيه وعن الصحابة أجمعين أنهم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقشه في الدين من يرد الله به خيرا يفقشه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة رائما على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله خرجه البخاري ومسلم وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال خصلتان لا تجتمعان في منافق حسن سمت ولا فقهم في دين رواه الترمذي تأمل يا رعاك الله وانظر في هذين الحديثين العظيمين الحديث الأول يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقفه في الدين فهذه علامة عظيمة بيّنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعظم علامات إرادة الله بعده خيرا أن يوفقه لسلوك طريق الفقه في الدين وهناك علامة عظيمة وهناك علامة عظيمة أخرى بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال خصلتان لا تجتمع في منافق حسن سمت ولا فقه في الدين ولا فقه في الدين ولأجل هذا كانت منزلة العلم منزلة عظيمة وكانت مكانته مكانة كبيرة وما أجمل ما قاله العلامة ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة قال ولو لم يكن في العلم إلا القرب من رب العالمين والالتحاق بعالم الملائكة وصقدة الملأ الأعلى لكثى به شرفا وفضلا تأمل يا رعاك الله ولو لم يكن في العلم الا القرب من رب العالمين والالتحاق بعالم الملائكة وصحبة الملأ الأعلى لكفى به شرفا وفضلا فكيف وعز الدنيا والآخرة منوط به مشروط بفصوله قد تكلم العلامة ابن قيم في كتابه مفتاح دار السعادة عن فضائل العلم وذكر 53 ومئة ذكر 53 وخمسين ومئة وجه في تفضيل العلم وقد استشهد ربنا تبارك وتعالى بأهل العلم استشهد بهم على أعظي مشهود على توحيده تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولو العلم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصد وقد انتزع العلامة ابن القيم رحمه الله من هذه الآية وغيره من أهل العلم انتزعوا تعديل رب العزة والجلام لأهل العلم لأن الشهادة لا بد في القيام بها أن يكون القائم بهذه الشهادة من العدول. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال كما عند الإمام أحمد في المسند، العلماء ورثت الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحضن وافر ومن أهم ما يذكر في هذا الباب أن يحرص طالب أن يحرص طالب العلم. أن يحرص على الإخلاص في هذا العلم لأن العمل مداره أو مدار قبوله على الإخلاص أولا وعلى المتابعة ثانيا ولأجل هذا صح عنه الصلاة والسلام أنه قال قال الله تعالى من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه أنا أغنى شركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه وكما في الصحيحين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو مرأة ينكيحها فهجرته إلى ما هاجر إليه وليأتي هذا السؤال الإمام أحمد سأله أحد تلاميذه يقال له مهنا قال قلت لأحمد ما أفضل الأعمال قال طلب العلم قال لمن صحت نيته قال الإمام أحمد لكلامه لمن صحت نيته قلت ويش تصحيح النية قال ينوي يتواضع فيه وينفي عنه الجح تأمل يا طالب العلم كيف تصحح النية في طالب العلم عذرة كيف تصحح النية في العلم قال ينوي يتواضع فيه وينفي عنه الجهل ليس المراد بالعلم الممارات وليس المراد بالعلم المجارات لأهل العلم وإنما من أعظم العلامات التي تدل على الإخلاص في طلب العلم أنه عند طلبه يريد أن يرفع الجهل عن نفسه وكما قال الإمام أحمد ينوي يتواضع فيه لا يريد الكبر والخيلاء على غيره وإنما يريد رفع الجهل عن نفسه بادئ ذي بدء وموضوع رسالتنا. متعلق بعلم الإفقاء. هذا الأمر الذي له منزلة عظيمة ويجب على كل مكلف أن, أن يحرص عليه أعني أمر الاعتقاد فإن أشرف العلوم ما تعلق برب العزة والجلال ومن ذلك علم العقيدة ورسالتنا التي سوف نقرأ فيها رسالة مختصرة في هذا الباب ويجب أن يتقرر عند الجميع أن العبرة ليست بكثرة العمل وإنما العبرة بأن يكون العمل صالحا ويكون صاحب العمل من أهل الإيمان ليست العبرة بكثرة العمل إنما المعول على صلاح العمل ولا بد أن يكون صاحب العمل لا بد أن يكون مؤمنا يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة تبارك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا لم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عمل والله جل جلاله قال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصير. تأمل قال ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنتا وهو مؤمن انظر إلى هذا القيد. فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا لا بد من الإيمان ويقول ربنا تبارك وتعالى في آية أخرى من عمل صالحا من ذكر أو أنتا وهو مؤمن انظر إلى هذا القيد، فلم حينه حياة طيبة ولم ازدينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال ربنا في آية أخرى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة تأمل وانظر وتدبر يا من تريد الآخرة ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها لا بد من العمل وهو مؤمن هذا قيد مهم وهو لازم قال ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وقال ربنا في آية أخرى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وقال في آية أخرى فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وقال من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ولأجل هذا علق العلامة ابن سعدي رحمة الله عليه على بعض هذه الآيات فقال عند قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن قال فإن الإيمان شرط في صحة الأعمال الصالحة لازلنا مع كلام العلامة ابن سعدي رحمة الله عليه الذي يبين فيه أهمية الإيمان وأن الإيمان شرط في صحة الأعمال الصالحة قال رحمه الله عند قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن قال فإن الإيمان شرط في صحة الأعمال الصالحة وقبولها بل لا تسمى أعمالا صالحة إلا بالإيمان تأمل يا رعاك الله إلى هذا الكلام المهم والذي نعرف به أهمية دراسة علم العقيدة قال رحمه الله ولا يزال الكلام له والإيمان مقتضى لها فإنه التصديق الجازم المثمر لأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات فمن جمع بين الإيمان والعمل الصالح فلمحينه حياة طيبة فلمحينه حياة طيبة قال وذلك بطمأنينة قلبه وسكون, وسكون نفسه وعدم الكفاته لما يشوش عليه قلبه ويرزقه الله رزقا حلالا طيبا حيث لا يحتسد وهذه من فوائد دراسة علم العقيدة أن يحيى الإنسان حياة طيبة كما قال العلامة ابن سعدي وذلك بطمأنينة قلبه وسكون نفسه وعدم التفاته لما يشوش عليه قلبه ويرزقهم الله رزقا حلالا طيبا من حيث لا يحتسب قال ولنجزينهم في الآخرة أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وهذا كذلك من ثمرات أو مما يدل. قبل ذلك على أهمية دراسة علم الاعتقاد وأن ما يترتب, ما يترتب على هذه الدراسة وسمرت هذه الدراسة الحياة الطيبة وأن يجزي رب العزة في الآخرة في أهل الاعتقاد الصحيح والذين عملوا الصالحات أن يجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال رحمه الله كذلك في موطن آخر عند قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انتا وهو مؤمن قال وهذا شرط لجميع الاعمال لا تكون صالحة ولا تقبل ولا يترتب عليها الثواب ولا يندفع بها العقاب الا بالايمان فالاعمال بدون الايمان كاغصان شجرة قطع اصلها وكبناء بني على موج الماء فالإيمان هو الأصل والأساس والقاعدة التي يبنى عليه كل شيء القدو يقول العلامة ابن سعد رحمة الله عليه وهذا القيد ينبغي التفطن له في كل عمل أطلق فإنه مقيد به أي بالإيمان إذن لا يقبل الله تبارك وتعالى عملا إلا من صاحب العقيدة الصحيحة صاحب الإيمان الصحيح ممن جاء به على وفق ما جاء في كتاب الله تبارك والتعالى وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد مضى معنا في تنايا جملي الشيخ ابن سعدي رحمة الله عليه بيان شيء من مما يدل على أهمية دراسة العقيدة، ونجمل في ونجمل في نقاط أهمية دراسة علم العقيدة، أهمية دراسة العقيدة. لأنها السبيل الوحيد في توحيد صفوف أهل الإسلام يقول ربنا تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والعقيدة الصحيحة هي السبيل الوحيد والطريق الصحيح للقوة من التفرق والتشرذم. قال تعالى ومن يشغل رسول من بعد ما بيّن له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصبه جهنم وساءت مصر وما, وما يدل كذلك على أهمية جراسة العقيدة نحن نر معنا في الشيء بن سعر رحمة الله عليه أنه يحوز بها بإذن الله ترارة تعالى على الحياة الطيبة ويحوز بها بإذن الله جل جلاله على خير الدنيا والآخرة فإنه نرسوا علم وعلم والاعتقاد ونقف عند هذا ونكتفي بما تقدم وبإذن الله تبارك في الناد سوف ندخل في صلب ألالة وقبل أن ندخل صلب صنوالي على ترجمة إمامنا أبي بكر عبد الله بن الزبير القرشي